بسم الله الرحمن الرحيم اقتردت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا سحر مستمر وكله واتبع ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة غالغة فماتوا من نذر فتوان جنون لنهاجسك انهم جراد تشير مقطعين ائنا دا قبلهم قموح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزنجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء من وفجر من أرض عمينا فالتقلنا على أمره قد قدر وحملناه على ذات ألوى ودصر تجري بأعيننا جزايا لقد تركناها آية فهل منذكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر من قرآن الذكر فهل منذكر كذبت عظم فكيف كان عذابي إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرْ تَنْفِرْ فهل من مدكر كذبك سمود بالنظر فقالوا أبشرا مما واحدا نتبعه إن سيعلمون غدا من الكباب المشير كل شرب محتض فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونضر إن فهنم مدكر كذبت قوم نوط بإنظر إنا أرسلنا عليه الحاصبا إلا آل نوط بسحر قد أنذرهم وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَقُشَتَنَا فَتَمَارًا بِالْنُذُرُ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا عَيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابٍ وَنُذُرُ وَلَقَدْ صَفَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرْ فَذَكُرُوا عَلَيَّ وَلَا نُذُر وَلَقَد يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَد جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُر كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عزيز وزير ذنقت در خير من أولئكم ام ساعة أدها وأمر إن المجرمين في ضلال وسوء يوم يسحبون في النار على أبوهه يوم يسحبون في النار على سَنُقُولُ إِنَّ لَشَيْءٌ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ لكما أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن من في جنة